プレゼントしたのは、私たちのプレゼントは、私たちのプレゼントは、私たちントは、私たちのプントは、ントは、私たちのプレゼントン ا ن ف ج ش ن س ل ف ا ش ن سلفاسن سلفاسن سلفاسن ل ف ا س ن ف ا ن س ا س ن سلفاسن سلفاسن س ا س ن سلفاسن س ف ا س ن سلفاسن سلفاسن سلفاسن سلفاسن سلفاسن سلفاسن سلفاسن سلفاسن سلفاسن سلفاسن سلفاسن سلفاسن س ل ا س ن سلفاسن سلفاسن سلفاسن سلفاسن سلفاسن س ل ا ن سلفاسن سلفاسن س ل ف ا ش ن س ل ف ا ن س ل ف ا ن ف ا س ت س ل ف ا ن س ل ف ا ن س ل ف ا ن س ل تمرين القطب و ر ا ء ه ا ل ع ج م الطيب المنشور طيب طيب طيب طيب طيب طب طب طب طب ع ل ى ب ج م طب طب طب طب طب طب طب ن ب طب طب ط قلتل هانجل سنه زياده خطه حقت لها صايب ا ل ك ي ش ه و بالفاي ه ن ج ل ز يادك ص ي ب ا ل ك ي ش ه و بالفاي هانجلز يادك ا ي ب الفيشه و بالفاي ه ا ج ل ز ي د ك سنه ر ب ع على المريض هانجلز كمان سمين س ي ن س سمين سمين س م ي م ن س ن س م ي ي ن س م ي سمين سمين س م م ن س ن سمين سمين ي م ن سمين س م ن سمين ن ي م ن سمين س م م ن سمين م ي ن سمين سمين سمين سمين س ي ن ويجزون ل على الصراع وسرايا ف ف لغاية ن وسط خ ا ر ف ي و س تبني خ ا ر ك ي وسط خارجي ل ت و و س م خارجي وسط خارجي ل وسط خارجي احنا فتتسول من الجراحه تسعه وعشره واحداثه واربع أو حاجات تكلم حاجات تستمر ت ك ل ج ر ايش ح ة هو ث ل ا ج ر ا ح ج ر ا ي ا ت أمن ايه فحص ا ل ل ي ه ي ل ا ن س ا ن ي ة ه لو فكروا م ع ا المسلسل ك ل ي س جولد لما ي ق و ل ل كويس كمان بالطبع قالك كويس ل ن ل كمان ايه كمان ايه ل ا ء نفس الجراحه لو مش برضه ك ح ا ما لو الطلبوطه ن ف س ة ا ل ث ا ن ي أ و ل ن ق ط ة اللي هي الصيد الكمبيوتر الصيد الكمبيوتر اما نورمال أ و ابنورمال و ي ه ابنورمال يا اما خمس يا اما نتكشف فالفلج يا اما جنرال لايت ي ؤ ا ر برايز والريفريكشن يا اما جنرال لايت يؤثر برايز حلو كلام في الاول في النورمال س ا ي ن أ اد القصور شد البطه ا ل ط ب ي ع ي ة عامل الثاني اتخيل فينا عدد قوانين ج د ا ر م قوانين ا م ك ي ه طيب ل ي ن ا ش ك ن ا ه ا م ط و ل ي وكده سجى مطلقه من البنت التحتيه مش عايزينه وكده مستنفار ومستنفرين ا ا ه فعلا ي ل النظر فالعبد من زور المسجد ا ك ي ماذا لما و صارت كده زور المليون و خاص وكيلو ف اما حبيبي لو ليت نمسك حداشر يبقى انت كده بدات اتخلص ل و ا ب بصوتك ا ليت ب و ك خالوا خالوا خالوا بصوتك خايب الكمرات نورمل النفسي وكي لما ت ن م انك يمتد بوست كده البط ترايت تكون كده ترايت تكون كده ب و ل ت كده ل ه ت ل ا ق ك ت ه ا تكون كده بطل اعمالها وترايت وتواجد كده انت وانت نايم لا هل مثل صيد لصيد تكون كده ج م ك ع الحالات طيب إ ي ه هو ا ل أ ب ن و ر بس رايز ل بس ك ا و ر و ايه اللي يزيد ن منك ا ن ع م ل ي ان انا أ برضه مش هقول الكلام النهارده مش هقول الكلام اللي هايكلم منقفلين عن اللي ب م و ن ا ف ي الـ ه قالك كلمه بلجي هي حاجه بتفضل بحاجه مينفعش تصوره على الجندرالاين يا ب ا ل ت ا ي ف قولي بطه وفتحت ي عشان ل تبكي ده بلجي البلجي لما حاجه بتفضل ة بحاجه مش لما كله س بلجي と、まず、きれい、あしたにきれい、センターとの暮らいセンターとのハマイ。 ل انت ع ي على ل ا قوم الصف ل ع جاب الصم بتاعك وحاسس ف ي ج ي كرطه المرجن الصم التاني وحاسس ف ي ج ي كرطه المرجن ا ل ث ا ن ي وبعينك تبص على الهند هل تبقى كده فاهم صدرك يعني ن تستنى ا ل الغالبيه ا ا ل م ل ي ة أنك ت ر ع م م ا ر ي ه الحب ي ن ا كيف؟ ه ا هذا م ل م ي ة ا ل م ي ه هي التي تتعامل ر ف معها بالغالبيه ف هي التي تتعامل معها بالغالبيه هي التي تتعامل ل معها ي ة بالغالبيه م انجل ا ل أ ن ج ل بسبب العلم ص و ل ذ ا ك هي ا تتكلم انت كنت ا ل أ ن ج ل الطبيعيه من سبعين الى مائه عشره في المقاصد في العلم سبعين ل ى مائه عشره في المقاصد في العلم ايه ياعم الوايظ يا كنت العيشه شامله عارفه هنحصل ا ل ك ليه انا ك ن المواقف ا ل م ن ش ج ي ا ل م ت س ج ل ش الحنفس ا ل م ت س ج ل ش الشك اللي بنفسه وخليكوا ورث ان اللي هيتاكل شركه النهارده ة ت ده اللي ه ا لقد تم تصويرها من الممكن ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان ت ك لديك ا تكون ل ان تكون ل د ا لديك و ن ل د و ن ي و ل و ن ل د ي ا ك و ن ل ن تكون ل د ن تكون ل د ي ن ت ي ك ان ت و ن ل ك ا ي ك ان ت و ل ك ا ي ك ان ت و ل ك ان د ي ن ك و ن لديك ان د ي ك ان ل ي ك ن ت و ن ل د ي و د ي ك ل ت ص ن ا سبتين ح ي ي م ا ي ا ما ت و ل سلام ا ي ق و ت ل ا واحد انت بيهم ه ت و ل ب ت و ن ل ا م ت و ن ل ا م ل ا م سلام سلام سلام سلام سلام سلام س ل ا ل ا م سلام سلام سلام سلام س ل م سلام سلام ك ا م سلام سلام سلام ل ا ل ا م ل ا م سلام سلام س ل ا ل ا ل سلام س ا ل ا م ل ا م س م ا م سلام س ا ل م س ل ا ل ا م ا ل ل ا م ا ل ا ا ل ل ا م سلام س ل ا ل ا ل م ا م س ل ا ل ا ا م ا م س ا ل ا م ا ل ا م س ل ا امر ابتدونا المال وعلينا سينس اصايب مش عمره ما لقيتش فيه امر ابتدونا الا اذا كانت سينس ا ع ل ي ن ا اذا اذا ايه ا ل ل ا يبدو و ع ي ت بصدق الاجل ياما قلت ن الانسجينه من البلد جاي ي م ا ن هي تكون ابر ابتدونا المال كرونك انجليز بالكسر ابتدونا البريشر سيوس وخبر ابتدونا المال زي ه ي ب ومجالين <سؤال> <تصفيق> سينس <تصفيق> اصايب <تصفيق> انزل <تصفيق> على الريكتساي ولكن هذا المكان يمكن ان يكون هناك ا ف خ ا ل يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص ي م ي ن ان يكون هناك اشخاص م ك ن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك ط ش خ ا ص يمكن ان يكون هناك اشخاص ل ب ر و ن يكون هناك اشخاص ا ن ج ل ي م للانترى الضمن الفريشر وكلمه كرونيك ل اهم ا فعر من ك ي كلمه انجليز للانترى ا الضمن الفريشر طبعا هناك ح ا ي ه تحتاج حيزه بروكين ا ن ي و حاجه تحتاج الوقت فعشان كده لازم يقولك انت تصمد بشكل مجرم ل ا ل م يقولك كده ا ل و ق دليل على وجود الكرونكيكيكيز في الانترنتورنال ف بريشه كل يوم هو المالغنس اقسايم فيما بالزعيم ب ا ل ك ت ر و ن ا ل ز ع ي م انا اضافه ان اين هو المالغنس اقسايم جين رابدلي ا ي ت <تصفيق> م ا ع ي فين انا عايز تفهمني مكرومن في ك و ر ة ن ا ك م ن ي ب ق اذن مالغنس ا و س ا ي ن هو رابدلي <تصفيق> اجتماعي في مكرومنه او في أ ي مالغنام في يعني ا ل ر ف ي ش ن ل ل م س ك ر ي ه موجود على بينها تتصرف على بينها تتصرف الرجيشه على طول في ه السعودي تربي ت ت ر ر ف يعمل حجمها مليجنا قصيده ذ ا المليجنا انت قصيده يزربني حتكبلي م ي ج ي ش وقت تحصل السكتشن يجيب ل ع ر ض لكن ا ر و ل ي م ب ي ي ش في اللي ن ت أ ص ل ن ا ا ل ي ش ه خ ا ل ا ل م ع ق و ه ذ المليجنا ا قصيده تعمل ز ا ي ب ر ك ي ر وزكراي اللي ج ب ه ا ه اللي ا ن رامد فيه حتكبلي بصير خط ايه ل على ل ط ا ا ر ت ي ي ف خط الطان الريكتايف ده ايه ل ا ل ده ايه ك الريكتايف ت ا ضابع ي ف من ننخل في ده لائن ايه ل ر ك ت ا ي ده ايه اكيد لو خاطر تصرفات الصحه العالميه و ا ل ت ي ر ف ا ت العالميه ي ت والتصرفات العالميه ي والتصرفات و ل ح ا ج ة ا ل م ي ه والتصرفات ا ل ع ي ب م ي ه فيه في <��حليش> <لوقع> لو عجل كانت شيفت الدار سمع ان في قبر اكتبنا ر الناس لاقيها ن زي بدر مجل وست مجل وست مجل لانه ي و ا ك عضلات تماما و ل د ن ا ا و ل ا ن ا اولادنا ا و ل ا ي ن ا اولادنا اولادنا اولادنا اولادنا اولادنا اولادنا ا و ل ا د ا و ل ا د ن ا اولادنا اولادنا ا و ه ا د و ل ا ن ا اولادنا ا و ل ا د و ل ا د ن ا و ل ا د ن ا ا ل ا د ن ا و ل ا د ن ا اولادنا اولادنا ل ا د ن ا اولادنا اولادنا و ل ا د ن ا اولادنا اولادنا ا ل ا د ن ا اولادنا ل د ن ن ا ا و و ل ا د ن ا ا و ا ل ا د و ل ا و ن ا ا ن ا ا ل ا و ل ا ا ل ا د ن ا ا و ل ا د ا ا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 هل سمعتم هذا الفراوله معلومه غريبه كده ماشاء ا ل ل ر ا و قال والدني ت شي خلي بالك يسوع القصه يكرمها الله I'm gonna go! فاركت او راحا ومسك خلق طيب الحاجات بتكمل ا انها فضر ما بتقطع بلاد في ه ا ل ل ي ه بتشم ع ا ر ي يبقى في الزبده طول والصمت ل س ن صمت متروكش بالذات اللي هو الافضل من ضمن ع ل ا س ب ا ي ا ل ل ب ر ع ه اصغر يا جماعه كمان هيل ب ل ص ر ا ي ه ربع ة ا ن ا ل ت ص ر ا ي ه ربع دي ممكن يحتوى هيل ه ي ل بتصرعيه مستوش ورق بتعمل تصرعيه اصغر هيل بتصرعيه ربع ليه بتاعه التشيمه هادي الاسران بتاعه التصرع حاجه عن الترانشين ش بجلبه مطلش لو واحد هرش في ا ل د ه ك و ه لانه يحصل ع ل الفلاشه ا ل ا ب ي و ل على ا ل ف ل ا ش ا ل ب ي ض ويحصل على الفلاشه الاحمر ايش كذا طيب ل ذ ل ما تشوي كذا منه ي و م وقلنا طبعا العين شوفي سمعتك لانه عمال يشرحك ليه ي و م شغلوه عمال يومي شغلوه زي كذا ا ت ه يا ابن البحر عمال و م ي اه سمعتك حلوه ط ا ل يومي ر غ ل و ه فتتكشف علامات الهرش اما كان علامات د الهرش ايام د إنها ال — ل تمدد خطوه قرورق ك زي بالصلاه هل السكر يرينيا يا بل هذه ل و هل سكر يرينيا ب أخذ لان السكر برويسة ص متاحة ي ي ب يرينيا ا ي ل أصول د ن أسل يرينيا ومن هذه السجاره ن ت هي السجليه ف... للمسكين يا ملح يا زفت يا مدينه يا مدينه يا د ي ن ه يا مدينه ي م د ي يا مدينه يا مدينه يا مدينه يا د ي ن ه يا مدينه يا مدينه يا م د ي ن على ب د ي ا ل ع ي ا م ل ه يا م د ن ه يا أ ن ه ي ي ن ه ا مدينه يا مدينه يا ل د ي ن ه يا مدينه يا مدينه يا مدينه يا م د ن ه يا مدينه يا مدينه يا د ي ن ه يا مدينه يا مدينه يا مدينه يا مدينه يا م د ي ن يا مدينه ي د ي ن ه يا م د ي ن يا م د ي و ه يا مدينه يا مدينه يا ن ه يا م ي ن ب يا مينه يا مينه يا م ي ا م ن ه لحد ما تكمل فهو جائع عيال امام تكمل شغاله الصيديه تروح بدون تفتح ايه صيد الثنين من اول سنه صيد الثنين برضو هاي مرتجل انه قبل ما تكمل في دون في الحاله دي وصلت حتى لو تكمل عصريه تبنى اضافه صدفه اضافه اضافه اضافه اضافه اضافه اضافه اضافه اضافه اضافه اضافه اضافه اضافه اضافه اضافه اضافه اضافه اضافه ولذلك ا ل و ر يسالك فرق كلمه زي بتتكلم ده ك ي ر من الكبسه ا ل ا س ت ر ا ك ش و ا ل و ل ط ه العيبستنشن كله و ل ا لو كنا تحت الامبلايكس ا ل ا ف u s e الهيمنه ا ل ا س ت ر ا ك ي م ل تحت ا و ا ل ه و ل ط العيبستنشن ه ي ل فول ده لو كنا فول الامبلايكس انتنين هيملو تحت ا ل ف ت ف ر ي غ يجب ا ي رش طبعا من مكنش نفس يعني ا ت ف ي حاجه ا ل ص ع ب في ب ر ل ط ا ن ي ا اكثر في ل ر ي ط ا ن ي ا اكثر قال لك بريطانيا مش عارف يا سيدي ا ل ج ا ه و في المشي أو هنا أو هنا. يعني ادم خرج للصيد و ادم ل خرج ليه ل في دايركشن و غد و في فيليه قال لك والله د ما بتحسن من ا شيشه اما لو كان عنده بورصه هيمرتينشن هيعمل بورصه هيمرتينشن ه ي ع ا ل بورصه هيمرتينشن ن هيعمل بورصه هيمتلكن اكثر من السن و ل ط ن ل ا ي و ن ا مساعده م جديده ا لانه ي م ي ن ان ل يكون ي ي أطائف ل مساعده جديده لانه يمكن ان يكون ت مساعده جديده لذا ستجد ان تتحدث ع المتابعه التي ت ن ه ا و ت ت ح د ن ه ا وتتحدث ن ه ا وتتحدث عنها و ت ت ح د عنها ل ت ت ح د ث عنها و ت ت ح عنها و ت ت ح د عنها وتتحدث عنها وتتحدث عنها و ت ت ن ه ا ت ت ح د ث عنها و ت ت ح ه وتتحدث عنها و ت عنها وتتحدث عنها وتتحدث عنها وتتحدث ن ه ا و ت ت ح د ن ه ا و د ث عنها و ت ت ه ا وتتحدث عنها وتتحدث ن ا و ت ت د ث ع ن ه ت ت ح د ث عنها و عنها وتت ن ه ا وتتحدث عنها و ت ت ه ماشي? ماشي? ماشي? ن ا ش ي ماشي? ماشي? ماشي? ماشي? ماشي? ماشي? ت ماشي? ر ا ش ي ل ا ش ي ماشي? ماشي? م ا ت ي ماشي? ماشي? ماشي? ماشي? ماشي? ماشي? ماشي? ل ا ش ي ماشي? ماشي? ماشي? ل ي ش ي ماشي? ماشي? ماشي? ماشي? ل ا ش ي ي ماشي? بحضر ل ولكن هذا المكان يجب ان تتعامل ي مع هذه المعادله وليس كما جراحة تقول لي تحصل ب ط مع ن الجراحه ص حصلت كده كده كده جراحه صل للبط و ر ي كيف ش بكم؟ ث ل ا ث ة زيومه ا تيومة ثلاثة أ ر ب ع ة ب و ل ي ئ ه بالكيلو فالعالم ر جهزا يكون بشكل الربح جيد صح وبالتالي ح الاربع ب حاجات د ا ل بيكبروا ع ا ل ل ا إحنا يعني بكيلو ك ل ا م ل ا يمكن ان ي ك ل ه ا ك طبيعه من الممكن ان ن ت ا ج الى ا ل ط ب ع الى ا ل م ن ان نحتاج ل ى الممكن ان ل ح ت ا ج الى الممكن ان نحتاج الى الممكن ان نحتاج الى ل ن ان ن ح ا ج الى ا ل م ك ل ان نحتاج الى ا ل م ع ك ن ان ن ح ا ج ل ى ا ل ب م ك ان نحتاج الى الممكن ان نحتاج الى الممكن ان نحتاج الى ا ل م م ك ا ت ا ل ى الممكن ان ا ج ل ى ا ل م م ن ان نحتاج الى الممكن ان نحتاج الى ا ل ي م ك ن ان ح ت ا الى الممكن ان نحتاج ا ل ي الممكن ان نحتج الى ا ل ك ن ان الكبسه اتحركت زي الدول مش اكتر يعني البرساله اتحركت مابيتحركش ا ا وزود البرساله متتحركش وقول البرساله أبدا تروح اتسعتعش أرض اللي ي ب ب ج ف ي و وفي الاطفال الرئيسيه والاطفال الرئيسيه والاطفال الرئيسيه كل جوهر يسمى كيف تصلي الامم المتحده فقط تبقى هي الرئيسيه فتساله عن الاطفال والاطفال والاطفال لتكون معي انما اللي بيجبسك بالامريكا والاستجمام لا هو نايم كل ا جوهر ف ي ز الملك محدش هيبحث ف ي ز الملك لكنه سؤال شهير جدا جدا جدا جدا, جدا. قلك و ايه يا يعني؟ امي ي <تصفيق> <تصفيق> Herr Präsident! Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! すいません。<テッ><テッ> لو ما كانت صوتها شويه ا ل ح ه شويه جيت منها شويه ايه الجنتين خصوصا ما تعمل سلسله انت شكلهم حتى لو تقولوا ان شاء الله بس حتى وانت سمعوا و ا ر ف م ي ا اهميه ضخط الجنتين بعين القبله في عالوا واحد يسكت الرئه ا ل ل الله اصواته مدببه تسكتني حبيب ك الله تستكتبها تستكتبها Thank <laughs> you. ほぼすてきで、 الرجل ت ي د ف ق البطن كلها زي حلاق الرجل يقراعز ا ل ر ي ن ي ق ر ا ي ز زي ا ل ب ط ل يقرا هو المكان اللي فيه يجي يقراعز زي مثلا ابن ستيف زي الرجل الرجل ا ي ر ج ل الرجل ا ل ر ي ل الرجل الرجل الرجل الرجل ا د ر ج و الرجل الرجل الرجل الرجل ا ل ا ج ل ا ل ر ج م الرجل الرجل ا ل ر د ف هو الرجل ا ل ر ه ل الرجل ا ل ر ج لو قلت له مزبله حقوقك ي ا ا ن لو ل يخطه قلت رجليك حقوقك اما الرجلتك ي في جوارز اللي يجي مع البندق ريس او البندق لو ريس هل ا يمكنك ا ط ب ت ان ك تكون م س ؤ ا ل ي ه جدا في البيت ا ل ا ي ك تكون ا م س ؤ و ل ي م جدا في البيت الذي ت تكون م س ؤ ا ل ي ه جدا ن ي البيت الذي تكون مسؤوليه جدا في البيت الذي تكون مسؤوليه ا جدا すいません。すいません。すいません。すいません。すいいまいません。すいません。すいません。すいませ ايه اللي في باله بس اتنسى فيا أ و ل ا أ ب ل ما تجي شبكتك حين قال شبكه ب ا ل كده قالك يا ا ب ن نعم ايه هيا نورمال يبالوا ب ل س ط ن ش ن في ا ل ا ب د و ن لا لا لا لا لا لا ف لا لا لا لا و لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا م لا لا لا لا لا لا ب لا لا لا يكون لا ع ي عمي لا لا عشر لا بعد لا و لا جرطين لا لا لا اول حاله في حاله يجي يحصل على المسلمين زور بولغرد لبنان زور زور بولغرد لبنان و ر بولغرد لبنان زور بولغرد لبنان زور بولغرد لبنان و ر بولغرد لبنان و ر بولغرد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 確か اول خ ط و ة اسمها سينسكسيشن خمس خ ط و ة اسمها كيرين سبعه خطوه اسمها ريبيتشن خ م ل خ ط و ة اسمها ل ي كومنت ي أ و ل فتره تنجيريه تنجيريه تنجيريه تنجيريه تنجيريه ت خ ج ي ر ي ه تنجيريه تنجيريه تنجيريه تنجيريه تنجيريه تنجيريه تنجيريه تنجيريه تنجيريه تنجيريه ت ن ي ر ي ه تنجيريه تنجيريه تنجيريه تنجيريه كل مدر كلمه اللاتيشه دايم مش عكس ب كلمه د التنشا ل ي برد و لكن ي في ريناد ا ل ف ا ش ي ة أ ل ماشيه أي ف مشتوده ب ت خ ا ص ب م د ي ف ا ل ر س و ا ل ل ف ش ي ة ف ن ا ل ل و ل ك ه هذا و الاتيكه هذا ه ا ل ي ك ه هذا و ا ل ا ه هذا ه ل ي ك و ل ا ت ه هذا هو ا ل ا ي ك ه و الاتيكه هذا هو الاتيكه و ا ل ه هذا هو ا ي ك ه ا هو الاتيكه هذا هو ا ل ا ي ك ه ا هو الاتيكه هذا هو الاتيكه هذا هو الاتيكه ه ا ه ل ي ك ا هو ي ه ه ا هو ي ك ه و ا ا ت ي ك ه هذا هو ا ل ت ي و ل و ا ل ي ك ي ه ه ا ه ي ي ك و ل ه ك ه ا ي ك ه هذا ك ه ا ي ك ما ع ا د ت لو كانت اطعمه فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت ف ت ح ل فتحت فتحت فتحت ف ت ح ب فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت ف ت ح ه ف و ح ت فتحت فتحت ف ت ل ت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحتحت فتحتحت ف ت ح ي ح ت ف ت ح ت ح و فتحتحت فتحتحت ちょっとそう。 変な感じでどう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 اللي بيه. ب ب ح س ي ن ي ب ي ن ا ل ت ص ر ت الصارت ت ا ن اجلى افتحت ل ا ي ك ونسيت شفت كم زوجه ا ل ع ي ا ن عالجواز ص ن ط ل ع زوجه فك مفروض خصوصه مكه علاقه اوعى و ا ص ل انت تواصل الصيف الاجتماعي ا ل م ن و ز ل على حصول الكنتور ورده الدوران فيها الفينجر مضمونه ب ا ف ي ه ا ل ه ل ا الفينجر و ص ل ص د مفروض الفينجر توزي للقصه ا ل م ا ش ط الرايس قصه ا ل م ا ش ط او للرايس م ر تعليقك الفينجر تسكيبت ل ا ل ك ا ش ر ا ي و ف ك لو سمحت لك م ص د ل مصدر م ي د ل كله فاكرهه الفنجة ما هذا الثالية الثالية ما أنا عايز الحقوق تقولش كده كده فقط ا د ه تنصتك و تنصتك تاني خ ه ا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خ ل في خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص ل ا ص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خ ل ا ل ا ص خلاص خلاص خ ل ا ل ا ل ا ص خلاص ل ا ص خلاص خلاص خلاص خلاص ايه ل ل ا ده ايه ل ع ا ل ل ع ده دولة ايه دولة دولة د ي م ده م دولة معلوم ايه ن س انسف ف الradial ا ا ومين و م ر ده ايه مشعور ن ولا لما بسعين ده ف ب و امر د امر امر امر امر و امر امر امر د امر امر امر امر ه ا ن م ع امر أدي ن امر امر امر امر ا لانه س ر الريدية البوردة مدرس جديد ا ة قوله ومدرس ا ما م ل كل لو تنقض فريث لأي جديد دي مشكله اقل ل ت و ص العيال وطفوليه ت الضغط كل مواطن ل ز و ك ل ا ومشكله ما ا وصوله كل مواطن زي الضغط كذا لا مدرسه دي فهي تزال اجي ي ن و م ف ت ح الليل تتعلمي تقف مدرسه يبقى تريد يومك تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت تنبت ايه يا عم امين يا ل م امين يا عم امين يا عم امين يا عم امين يا عم س م ي エヴァーストラー。 أنا مرشي كده؟ ب ولكن ه ه لماذا ا ل يفعل هذا بوضوط ن الهدف ل من اجل يكون نزل الاخرين مستلمتوا ل ف ع ل هذا ا ل ي د ف من اجل ن إ الاخرين يجب عليكم الهدى ع ل ي ك كنا عايزه اصر شويه اول مره دخل ا ل ف ر ا بدر الغزلان يا حبيبي ق ا قولوا قولوا و ل و ا ق و و ا ق و و ا ق و ا قولوا قولوا ق و ل ا قولوا ق و ل ا ل و ا قولوا ا قولوا قولوا قولوا ق و و ا قولوا قولوا ق و ل و ب ق و ل ا ق ل و ا قولوا قولوا ق و ل ي ا ق و ل ا ق ل و ا قولوا قولوا ق ل ل و ا ق و ل قولوا ا ق و ل ل ل و ا قولوا ق ل ا ق و ل ا قولوا ل ارجعلك متوهج فقط لازم ياخذ كلمه حب نفسه تصنف لا تعني ن ف س العادي لان, لأن, لأن طبيعي ان ن ا س ت ا خ ه ا ن ت كنت ت ع ن ا ه نفس ع م و م لان ن ف س العادي ك ا ه مقصود مددتش كنت كله خذها اهو خذ عموما ك د احنا ك م ه كل نفس عموما تعني ايه كده خرجيش لان النفس العادي يا جماعه ي ت ا خ كده كده لكن مش ق ص و د ص و ي يا ر ا ج يجعلك واحد عيد فاول حاجه لازم تقول لك صح سبوكي بقى هاذي خصوا حاجه على في نفاياتهم ل لكن لو استنى على اول ا ا ل ع ي ا ك نزهه ا ل ع ي ا ن العالي مش هو المقصود انت ب ت ق و ش و انت بتكيدك فهمت ا ل ل ح ظ ة اللي ا ت عايزه كله خد ده انت ع ل ي ز تاني عايز تاني انت بتشوف الدكتور يعمل ايه كده كده كده كده كده فيه نمل زي ما انت مش خ ا ي ز ليه بقى انت متخيل ان هو الجنز ل ي هو اللي هو اللي ز بص لكن هو ا ستيل ظاهر انا قلتلك لايك ان ذكوريشن ستيل ظاهر مقوله تطلع معقوله تطلع يعني معنى اللي بغيت ر زي اللي يكون فيه م ا ش ي ح د ش يعمل كده يا جماعه ي المنظر من بره انه و اللي ب ي ن د ل هو الغيت انه هو اللي بيحرك يده من تحت وفوق ده او يحركه من تحت نفسه نفس خطوه من العيانه أ اللي ا بتزوقه يشد ايد اللي بيشتموا وللا ي ظالم ي ق ا و م ا بس خلي اقوى منه انت بس تخلي نفخ الوقت عايز اقوى من اللي انت بتتعب تتعب تتعب ت ن ع ب تتعب تتعب تتعب ت ت ب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب ت ت ع ل تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب ت ن ع ب تتعب تتعب تتعب ا ت ع ب تتعب تتعب ع ب ت ت ب تتبع تتبع تتبع تتبع تتبع تتبع تتبع تتبع تتبع تتبع ت سؤال الدكتور ان الناس دكتور ادري ان ب ا ر ي ش ا هو ا ل س ي ش ي س فاذا بسددوا فاكرين ل فيهم فاكرين بالفرص فاكرين بالفرص فاكرين بالفرص فاكرين بالفرص و فاكرين ب ا ل ي ر ص فاكرين بالفرص لانه حط ف ي الجيكودي عشان اصبح فرصه صخره يبقى لا هي الامبورس الميثل الامبورس الميثل هو عباره عن سينجل هاند ميثل بس بصبح فرصه صخره بين الشبكه اقسم بالله انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك ت ي ع ل م انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم ا تتعلم انك تتعلم ن ك ت ت ع ل ا ت ل م انك تتعلم انك تتعلم ن ك تتعلم انك ل م انك تتعلم انك تتعلم انك ت ت ل م ن ك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك ت ل م انك ت ت ع ل انك تتعلم ا ن و تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك ت ت ع انك تتعلم انك ت ل م انك ت ل م انك ع ل م انك ت ت ل م انك تتعلم انك ت ك تتعلم انك تتك تتك تتك تتعلم انك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 ハウスに強いのよ。ハスにハウスにいウスに強いのよ。ハウスに強のよ。ハウスに強いのよ。ハウスに強いのに強いに強いのよ。ハウスのよ。ハウ اجي هو على الاثنين الاثنين نفس الليبر بالظبط نفس السته بدون اللبر هما هما ولكن خافوا فيه طريقه امتلاكه سوه هندس سوه هندس زي السنج اللي هنزل موجود بالصفر اتلاف سنجماعه كده لما اخش كده كده لما اخش كده لما اخش كده لما اخش كده لما اخش كده لما اخش كده لما اخش كده لما اخش كده لما اخش كده لما اخش كده لما اخش كده لما اخش كده اولي بحت اول ملابس استنطراح كله كده فبسيك ومنزحت على الابش وجابتك دور ماذا ن ل م معاني كل تفعلون ن سيئة أشكال س ه ي يشكلين باي من محفوض تحت ورد ماني باي ماني باي هذا و ن ل و هو المكان و مرين فقف اكثر من عشانا رجل ح ط ي ه في م و المره ر دي بقصة ج ا ل ت ا ن ي و عشان انا بحط ايدي مجموعه من ا ل ط ر ي ص ه المره ا ب كده ليه م ش ي ك الثانيه ي ي ي ن ل بنروح عفية ل في نفس الحريق باي كل الطريقه المفضله في السجين هي من الطريقه الاساسيه في السجين هي الطريقه الاساسيه في السجين هي الطريقه الاساسيه في السجين هي الطريقه الاساسيه في السجين هي الطريقه الاساسيه في السجين هي الطريقه الاساسيه في السجين هي الطريقه التي يمكن ان يفتح السجين هي المعجم التي يمين ان ي ش ج تعال تعال عليك د ت ه ا لنا تكون مني صح عالبنك وعالكريم ومنك ازاي على الصيف والبورد والترز والجن سيستن والفالستيشن والثامنه والثامنه والبالسيشن البالسيشن الاسبرين تتصلب و م ت ز و د حاجتين لما الاسبرين النص حاجه م ه ا ل ب ت ن ه ب ق البنتنه بقى بتتصلب الاسلام ده كل فلوس فيه بس البالسيشن بالاسبرين بتصلب والنص يقول بالاسبرين ا ع ه في ا ل م ي ن ه التي تتصل ه ا ساعه ي المدينه ت ي ت ت ص في ا ل م ن ه ل ي تتصل ساعه ساعه ساعه ساعه ع ه ساعه ساعه س ا ع ا ع ه ساعه ساعه ا ع ه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ا ع ه ساعه ساعه ا ع ا ع ا ع ه ساعه س ع ه ساعه ا ع ه س ا ا ع ه ساعه ساعه س ع ه ساعه ساعه س ع ه ساعه ا ع ه س ه ا ع ه س ا ع يبقى في ا ل ل ت ب يبقى في السنه شرشه يبقى في السنه شرشه يبقى في السنه شرشه يبقى من في السنه طبعا <Jaquita> كل واحد يتقلد يوم عايز توحى نجاح المستشفى خمسه عشر خمسه عشر سبعه ع ش ت سبعه عشر سبعه عشر سبعه عشر س ب م ه عشر سبعه عشر سبعه عشر سبعه عشر سبعه عشر سبعه عشر سبعه عشر سبعه عشر خ ب س وخمسه عشر صلي في الرجال التتال من ثمانيه عشر في ا ك ا ت ر ه ما نعرفش ان الثانيه ت بتاعت الرجاله يطلع على التتال فانت بتقول بتاعت الرجاله قوي كله من عشره واتناشر ن خمسه وخمسه ا ش ر ع ل ص ت فيديو جانبي كتير خبر بوردر تاني عاشر تاني عشر تاني عشر ت ا ي ع ش ن تاني عشر تاني عشرات الغاز دول تون هم بيكونوا اللغه بوردر هنا لانه تون المسلمون ا ل غ ا تاني خلصت فيديو معلقه الصيد ا ل ل هم لاجل تنكتبها ل ا ز تاني ا ن ي م ه م ج د ا جدا جدا جدا, جداً بل و بليل ي ت سهلا ح بليل ي و سهلا ر ه ت سهلا ي ن ك بقى و سهلا ج ن ك ي ح ج يعني و سهلا و والي سهلا و هنا سهلا ها و سهلا اقول يا هذه يعني إيه هيوجسسبلين؟ أصحرك اخي ل لا ج أيوة في ايه ل واجب و ج ي ي يعني كبير و أول قولك ج درجة س ب ل معزل ن هيوجد فأنتم ا وإيأثاب لازم ا ا ي ث قلب ل ت ر سفرين سمرة واحد ترجمت بالSplene hypertension الـH بالعبير و ل ج ن س بين جيمونيجري ل ب اذ ا ب او ا ل ه ومصر غلط الناس ما ن ن ا ث يمكن خصر ان ل ر الغد ي يكون البحر ث ث ل ا ي يا في المجال ب ا يا باشي ي ثلاثة سبعة خمتين ك ر و ن ك مايويد لوجينيك ر و ن ي ك مايويد لوجينيك خ ل ف ا ن د س السوداني ا ل ح س ا الاخير وبالتالي كرونيك ملاريك ك ر و ن ك ملاريك ر و ن ك ملاريك كيف حالك انت جيت الدولين ا ل س ي م ا عمود ر ي ط ه و ي مايو ب ر و ل ي ف ي ا ل د و ر د ي م و ل م ي ث م ي ن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 اما اذا كانت هذه المشكله ت أ ح ر ك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها ت ت ح ر ا ن ه ا تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك ب ا ن ا تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها ت ر ك بانها ت ت ك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك ا ن ه ا تتحرك ب ا ن م ا ا ج ي ش ي ن محمد ج ل ا ض ر ايه اللي هي م ا ن و ن سرير اه كلاظر يا رجل كلاظر سؤال د بالذات سؤال شهير ولازم يتقبل ذات سؤال مهم هيو جزلين سؤال مهم تعريف و ا س م ا ي لازم يتقبل ترتيب اوعى ا تقول دين كلاظر اول ا حاجه صارت ل ا ر ت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت ص ا ر ا ر ت صارت صارت ر ت صارت صارت ه ا ر ت صارت صارت ه ا ا ر ت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت صارت ص ا よく見るときに、私はやる気がする。よく見ると、私はやる気がする。よく見ると、私はやる気がする。 プリンオメガ 3?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 فلو كل اللي بعد ساعتين موجود وخمس اليوم مرات في اليوم. حي علي ى الفلاح ح على الفلاح يعني إيه لما أنت عايز في السوق. ما تروحش حي على الفلاح. عايز إيه تاني يقع تضيع يسبك معايا واسيم عربيتي أبويا واشهدتي ومرتبي على مع على عشان معاك عشان ضاع أنت أنا ربنا مكان تنجح ربنا إنما أنه أنت أنا أنا أنا لما أقولك التفاح السوق الفلاح الفلاح الفلاح لازل ومودلة ما مجرد ومركز ومرتبي أتفاح تروحش تدور شاب ده ده أ ق ع د لغايه سبعين سنه ادور على روسو مش هتتجوز ده أ ن ا مركز بابا و, وإمكانياتي و... إ م ك ا ن ي ا ت ي وجمالي وشاسي و ه ت ج و ز أ ح س ن شاب أ ن ا عايزه ا حتى لو ت ج و ز ت ي شوف الفشل اللي أ ن ت ه ت ع ش ي في حياتك بنت ج م ي ل ة وتاخرت في الجواز بتتصل بعد الدعاء بتقوله شوفوا ل ك ل م ة أ ن ا بقولها بتعبرها ي بتقوله هو الشباب نتصف نظرهم هو الشباب نتصف نظرهم شوف ا ل ك ل م ة بتقول ايه والله يا و خ ت ي أ ص ل هو نظرهم مش في ايدهم نظرهم في ا ي د ر ب ي سبحانه وتعالى البنت ج م ي ل ة و م ت أ خ ر ة في ا ل ج و ا ز ومش ع ا ر ف ة ليه ليه ليس لها من دون الله ك ش ف ه لئن لم يهديني ربي لئن لم يجرني ربي لئن لم يحفظني ربي لئن لم ينصرني ربي لئن لم يعطيني ربي لئن لم يعني ربي لئن لم يسددني ربي خلاص ضاعت كل ح ا ه